وَإِن كَانوا إخْوَتَ الرجَلَ وَنِسَأَ فَلِذَّكَرِ مِثُْ حَظّ الأُ سََين يُبَيينوا اللهَّهُ لَكُمُ أَ تَظِلُّ وَلَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَم بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمنانِ الرَّحيِيم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 يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدى ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإذا حَلَْلتُمُ فَصطادُ وَلَا يَجرِْمًاكُ شًا آن قَوْ أَ صَدكُم عَن الْ المَسْجددِحَرَامِ أَ تَعتَدُ وَتَعاوَنُوا علىبِرِّ وَاتَّقَوى وَل تَعَوَنوا علىى الإِسممِ والعودوان وَاتَّقُ اللهَّ إن الله شديد العقاب